وما نصاب زكاة الإبل وكيف يحسب نصاب الإبل خمس ولا تجب الزكاة في أقل من ذلك والخمس زكاتها شاه فإذا بلغت الإبل عشرا فزكاتها شاتان وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاتا حتى تصل إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثالية او ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت الخامسة وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذه هي زكاة الإبل التي عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالف أحد في ذلك والله أعلم